أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثاني ثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت we gaan het in het begin van het Uh <laughs> in وَسَلْنَا عَلَيْهِ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْكُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Walamma waqa'a 'alaykum لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه هُمْ هم ينكثون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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربنا بكر الحسن وتمت كلمة رب. Blijf het kruis naar We wat de en وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أَوَّلُ يَا مُوسَى جَعَلَ لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون Inna, de zaal, ma Waarom zou ik met u willen beginnen? Wat is Alif, Rām, Yāsūm, Nākum, Sū. Al-ʿAẓābī yuqattilūn Wij zijn de heersers van de nacht in de nacht, wat maand hebben, tien,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 Wanneer en ik ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فَلَمَّا أَنْفَـقَ قَالُوا لَنْ سُبْحَانَكَ تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى Qafiyatuk ala nasib وَكَتَبَ نَلاً فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ بقوة وامر قَوْمَكَ يأخذوا انذا سأريكم دار الفاسقين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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيَّةٍ اتخذه سبيلا <تصفيق> ذلك بأن انهم كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بِآيَاتِنَا ولقاءنا حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار هَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يكلمهم وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين Wanneer ze op hun handen en zeiden: غفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قَوْمِهِ غضب ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم waar ik al al was en ik had bij mijn تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Ala Rabbir firli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 bekam in. B. وَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وفي نسختها هُدًى وَرَحْمَةٍ وفي نسخ أختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رَجُلًا لميقاتنا فلما أخذت Tomoor, verhaal, om een ragtuig فهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتفكر Weer niet te Wakthublena in deze duna pasen te, en in de من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون strengthens людей in de vis sitting Allahies best거든en het تبعون الرسول نبيا الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم